الوحدة الثانية أقرأ وأكتب الدرس الثالث لام التعريف والحروف الشمسية والقمرية واحد استمع إلى الكلمات التالية وأعدها ثم لاحظ لام التعريف وأثره في الكلمة بقرة البقرة قطة القطة، بنتا البنت، مسطرة المستردة، خريطة الخريطة، مدرسا المدرسة، مهندسة المهندسة، مديرة المديرة، مدرسة المدرسة وقت الوقت